بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توا